انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرآء ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فام الزبد فيذهب جفاء وامما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال